القرآن الكريم في سورة القلم المباشرة في الآية العاشرة ولا تطع كل حلاف مهين هذه الآية العاشرة من سورة القلم سورة نون تخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم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 الآيات المباركة تذكر العديد من الثنائيات الذي يهمنا في هذه الحلقة هذه الثنائية الرائعة في الآية العاشرة ولا تطع كل حلاف مهين ما هي العلاقة بين الحلاف والمهين بين كثرة الحلف والمهين المهانة. ما هي هذه العلاقة علاقة بين كثير الحلف وبين المهين ولا تطع كل حلاف مهين حلاف صيغة مبالغة من الحلف ويقال حلاف لمن أكثر الحلف بحق أو باطل وبعضهم يرى أن الحلف لا يكون إلا في الباطل والقسم يكون بالحق وهو استقراء ناقص لأن القرآن الكريم قد ينسب القسم إلى الكاذبين في يمينهم كما في قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها كما في سورة الأنعام الآية التاسعة بعد المئة كذلك في سورة النحل الآية الثامنة والثلاثون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت كذلك في آيات أخرى تنسب القسم إلى المنافقين والمشركين ولهذا لا يمكن أن نفرق بين القسم والحلف بهذا المعنى أن الحلف بكذبا بينما القسم يكون عادة صادق من خلال هذه الآيات ندرك عدم صوابية ما ذهب إليه فريق من المفسرين في التفريق بين القسم والحلف بأن القسم يكون صادقا والحلف يكون كاذبا ولا بد من استكشاف فروق دلالية أخرى مع إيماننا بوجود هذه الفروق لاعتقادنا بأنه لا ترادف بين المفردات في لغة العرب ويتأكد هذا المبدأ يعني مبدأ عدم الترادف في لغة القرآن الكريم نعود إلى ثنائية الحلاف والمهين في سورة نون والقلم ولا تطع كل حلاف مهين كيف نفهم هذه الثنائية وما علاقة الحلاف بالمهين والمهين بالحلاف هناك اتجاهات في تفسير ذلك الاتجاه الأول هو أن المهين يشعر في قرارة نفسه أن الناس لا تصدقه ولا تؤمن بقوله ولا تثق بسلوكه وتصرفاته ووعوده ومواعيده ولهذا فهو يحاول دائما وأبدا أن يؤكد ذلك ليكسب الثقة ولينتزع التصديق من الآخرين فيلجأ إلى الحلف والقسم كأسلوب من أساليب التوكيد أما الذي يشعر بثقة في النفس فإنه ليس بحاجة إلى تأكيد ما يقوله أو ما يدعيه وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الملحظ الرائع بقوله تقال كلمة حلاف على الشخص الكثير الحلف والذي يحلف على كل صغيرة وكبيرة وهذا النموذج في الغالب لا يتسم بالصدق ولذا يحاول أن يطمئن الآخرين بصدقه من خلال الحلف والقسم لأن مهين من المهانة بمعنى الحقارة والضع ولذا ذكر المفسرون أن مهين بمعنى حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة وقال الرماني المهين الوضيع لإكثاره من القبائح من المهانة وهي القلة وقال الزجاج المهين فعيل من المهانة وهي القلة ومعناه في هذا الموضع يعني في هذه الآية الآية العاشرة من سورة القلم القلة فالرأي والتمييز وقال بعضهم ولا تطع كل حلاف مهين وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بإيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها ويؤكد هذا المعنى العلاقة بين المهانة والحلف أن الإنسان الذي يعيش الشخصية القلقة والشخصية الضعيفة يشعر بأن الآخر لا يصدقه حينما يتحدث ولا يصدقه حينما يعد ولا يصدقه حينما يعطي مثلا موعدا او يعطي وعدا ولهذا يحاول أن يؤكد ذلك بالأقسام المختلفة وبكثرة الأقسام والأيمان ولهذا ارتبطت الإهانة والمهانة بالحلاف ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ولا شك فإن كثرة الحلف أو الحلف ممكن أن نقول حلف وممكن أن نقول حلف ولا شك فإن كثرة الحلف أو الحلف علامة على المهانة وقلة الثقة بالنفس والتوجس من تصديق الناس وإيمانهم بقوله ووعوده وعهوده ومشاريعه وأفكاره وأطروحاته ولهذا ترى أن أكثر الناس حلفاً بالله المنافقين ولهذا ترى أن أكثر الناس حلفاً بالله المنافقون لأن المنافق يعيش القلق في الشخصية والتوجس من انكشاف أمره والخوف من عدم ثقة الناس به ما يجعله يؤكد بأسلوب الحلف والقسم واستعمال المؤكدات اللغوية التي تنم عن ضعف الشخصية وقلقها الداخلي فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان أردنا إلا إحسانا وتوفيقا انظر هؤلاء المنافقون دائما يحدثون أمرا خطيرا في الأمة يفسدون بين المؤمنين وبعد ذلك ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 إنهم لكاذبون في سوره التوبه كذلك في الايه 56 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون كذلك في سوره التوبه في الايه الثانيه و يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق أن يرضوه ان كانوا مؤمنين كذلك في سورة التوبة في الآية الرابعة والسبعين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم إذن هذه ظاهرة الأقسام المؤكده ظاهرة الحلف أو الحلف في شخصية المنافقين لأن الأقسام المنافق يشعر بالقلق يشعر بالإهانة وهذه الثنائية الرائعة بين الحلاف والمهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم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 قلنا أن هناك علاقة في هذه الثنائية الرائعة التي تطرحها الآية العاشرة من سورة القلم العلاقة بين الحلاف يعني كثير الحلف والمهين يعني الذي يشعر بالإهانة في نفسه الحقير دائما الحقير حقير النفس يشعر بالإهانة دائما يحسب بأن الناس لا تصدقه ولا تثق به ولهذا يحاول أن يؤكد الأمور التي يطرحها بالأقسام المغلظة من هنا قلنا إن المنافقين دائما وأبدا يحلفون ويقسمون ويشهدون الله عز وجل قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون انظر نشهد إنك لرسول الله يعني دائما وأبدا المنافق المهين يحاول دائما القرآن الكريم ولهذا يصف المنافقين يقول بتعبير جدا رائع مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين انظر لم يقل متذبذبين وإنما مذبذبين يعني كأن هناك قوة قاهرة تجعلهم في تذبذب يعني المتذبذب الذي يمتلك شخصية بحيث هو يتذبذب أما المذبذب كأنه هو الذي كالبندول بندول الساعة بحيث لا يملك قرارا لا يملك لنفسه يعني سيطرة ولهذا هو مذبذب من هنا يشعر بالمهانة ولهذا قلنا أكثر ما نجد الحلف في القرآن الكريم عند المنافقين والقرآن يقول المنافقون يتخذون أيمانهم يعني أقسامهم والحلف جنة, جنة يعني وقاية لتغطية مؤامراتهم ولتغطية أكاذيبهم كما نقرأ في سورة المجادلة في الآية السادسة عشرة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين كما نقرأ في الآية الثامنة عشرة في سورة المجادلة كذلك يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم سبحان الله حتى يوم القيامة هؤلاء قد تعودوا على الكذب على الأيمان الكاذبة وعلى اليمين الكاذبة حتى يوم القيامة هؤلاء كما يعبر عنها الطباطبائي بظهور الملكات هذه الملكات تظهر ملكات الكذب والاحتيال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم ال... كاذبون. انظر إذن الكاذب دائما كثير الحلف وكثير الأيمان والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة الرائعة ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم وكثير من الآيات المباركة أما بصيغة الحلف أو بصيغة القسم الآيات التي تتحدث بأن المنافقين يقسمون بالله عز وجل وهذا ما قرأنا بعضه في الآيات المباركة ونقرأ مزيد من هذه الآيات مثل في سورة النور في الآية الثالثة والخمسين بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون كذلك نقرأ في سورة فاطر في الآية الثانية والأربعين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إذن كذلك نقرأ في سورة المائدة في الآية الثالثة والخمسين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين طبعا إشارة أهؤلاء إلى أولئك المنافقين وضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون اليهود والنصارى لأن الآية تتحدث عن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم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 يعني وهنا التعبير دقيق وجميل يسارعون فيهم يعني في اليهود والنصارى هناك تفاعل هناك ود وحب متبادل يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انظر إلى كلمة دائما يقسمون بأنهم بأن هذه الموالاة هي لصالح الإسلام والمسلمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إذن هذه الظاهرة واضحة جدا في القرآن الكريم بين الحلاف والمهين ولا تطع كل حلاف مهين ولهذا القرآن آه الكريم آه في سورة آه البقرة آه ينهان من أن نجعل الله عز وجل عرضة للبقرة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 والله غفور حليم الآية الرابعة والعشرون بعد المئتين تنهانا تنهى المؤمنين من أن يجعل الله عز وجل عرضة لأيمانهم ما معنى عرضة؟ عرضة إما بمعنى معرض يعني كثير الحلف بالله أقل الشيء يقول بلى والله والله العظيم على أي شيء على أمور بسيطة جدا بعض الناس مع الأسف يعني كلما أراد أن يتكلم يقول والله العظيم طبعا هذا المعرض أن يكون الله عز وجل معرضا لأيماننا هذا تفسير وتفسير آخر عرضة يعني مانعا يعني الله يكون مانعا بحيث نقسم مثل الله. مثل نعمل صالح مع فلان أو نقسم كما جاء في الروايات ألا نزور مثلا أهلنا أو لا نزور مثلا أمنا كما جاء في رواية الإمام الصادق هنا عرضة بمعنى يعني المانع ولا تجعل الله عرضة إما بمعنى معرض يعني كثير الحلف بالله عز وجل وهذا هو ما تشير إليه الآية المباركة هذه الثنائية الرائعة في سورة آه القلم آه حيث ربطت بين آه المهانة آه وبين الحلف والقسم الآية في سورة البقرة تقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إذا كانت العرضة بمعنى المعرض يعني كثرة الحلف أو الحلف بالله عز وجل تجعلك لا تعيش عظمة الله عز وجل ولهذا يكون ذلك مانعاً أن تبر وتتق وتصلح بين الناس أما إذا كان عرض بمعنى مانع يعني يكون هذا القسم مانعاً وحاجزاً من أن نفعله أمور الخير ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان اللغو مع الأسف كثير من الناس والله العظيم بالله الكريم بلا والله يعني بأقل شيء هذا إذا لم يكن هناك عزم قلبي طبعا هذا لا يؤخذ عليه الإنسان ولكن عليه أن يقدر الله عز وجل حق قدره ولا يأتي بالقسم لأبسط الأمور وأتفه الأمور من هنا جاء في الحديث عن الإمام الصادق لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم روية عن عيسى المسيح عليه السلام قوله بحق أقول لكم إن موسى عليه السلام كان يأمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا أقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ولكن قولوا لا ونعم إذن هذه الآية المباركة ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم تعلمنا الأدب مع الله عز وجل كما تعلمنا الثقة بأنفسنا كلما كانت الثقة بالنفس كبيرة كلما لا يحتاج الإنسان إلى أن يؤكد ما يقول بالأقسام المغلظة وبالأيمان وإنما يطرح المسألة وهو يثق بأن الآخرين سيستمع له وسيصدق بأقواله ومواعيده ووعوده ومواثيقه ولا يحتاج إلى كل هذا القسم وإلى كل هذا الحلف لأن كما قلنا كثرة الحلف وكثرة الأقسام علامة على مهانة النفس وهذه هي الثنائية التي أردنا أن نطرحها في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين والحمد لله رب العالمين قدمنا لكم ثنائيات قرآنية